دوم الصلاة ورحمكم الله الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 نَادَى رَبَّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ابْنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا وَإِنِّي خِشْتُ الْمَوَ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 قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صِبَاًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَدَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّهُ سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 منا وكان امرا طويلا الله, الله سمع الله بمن حميدا Allahu <laughs> Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فانتددت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وطري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن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 فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في مهده صبي قال اني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا اينما كنت وانصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ودرا بوالدي ودر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم действие 多 أ تو م اونذ الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علمهم غير المغضوب عليهم ولا الضوار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 فختْتَلَف الأحْزَابُ مِنْ دَْهم فَول من الذيين كَفَمومِم مشَد مِ عظين أَ اسمِعَ بِهم وَأَذ صَدعوون يأتُنا لكن الظالم المَ فيِي بَدال مُبين قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُمَّ ربما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 قُلْ أَرُغِبٌ أَنْتَ عَنِ الْآلِهَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَن يَا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بي حفيا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 ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عهيان الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل على محمد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 كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه الله لمن حمده ربنا ما لا الله Oh, no.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 فِي الْكِتَابِ يُدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَن كَانَ عَمِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبيناه إذا تتلى عليهم آهات الرحمن خروا سجدا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضياه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 يَا رَبِّ كَلَنَحْشُرَنَّ لَهُمْ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ مِنْهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أولى بها وَإِم مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمِنْ كُمْ إلَّا وَأَارِدُهَا كَانَ على ربِّكَ حَتْمًا مَ قضِيه ثمُُ نَجج الذيينَ التَّقَ وَنَذَر قَالمينَ فيِيه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وأحسن نديا وكم قبلهم مَّنْ كَفَرَ وَمَنْ آمَنَ ۖ إِنَّمَا يُضِلُّ كَثِيرًا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 Allah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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ إِلَّا مَوْلِدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عددا لقد أحصاهم وعدهم عددا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به القوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر لونی